وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر للباب وَوَهَبْنَا آلَ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب